ح ا ل ي ا ل ل أ س ف شديد إ ل ا من رحمه ربي م ع ا م ل ة بقى ت ع ا و ز ن تنزل الشارع وتتعامل مع الناس ا ت ع ا م ل مع الصنايع ع التعامل مع التاجر التعامل مع الطبيب التعامل مع المهندس التعامل مع ا ل ف ئ ة كلها ستجد أ ن البون شاسع بينهم وبين ا ل ق ر آ ن وبين ا ل س ن ة لذلك قال الله تعالى متحدثا عن الهدف ا ل أ س ا س ي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ف قال قال رسول الله إ ن م ا بعثت انت جاي لي يا رسول الله انت جاي ل ل د ن ي ا وجينا ل ليه انما بعثت ر ب ن ا بعثني ليه, ليه لاتمم مكارم الاخلاق أ خ ل ق ده كان العرب الجهلية ا عندهم ل بعض في أ ولذلك يقول أتمم. يعني كان فيه كان فيه عندهم نخوة وعندهم كرامة وعندهم والله يعني ومعليش يقفوا يعني المظلوم أحيانا في بعض يعني الرسول وسلم وإلى صلى الله عليه النسب ذلك عشان قريبه بس كان كان كرامة كان كان يعني فيه فيه يعني يعني أحيانا في يعني يقف أي غير قريبه أتمم عندهم عمه بعض نعم عشان عشان عندهم جنب جنبه بس كان عندهم نخوه ة كان ن ع د م كرامة ل ك ن في زماننا الان أ خ ل ق ي ع اتنحت إ ل ا من ر ح م ة ربي و إ ن م ا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق أ خ ل ق يبقى بلا مسلم ق ل ليس له ي زي الراجل الأجنبي لما جيب في دولة عربية ولقى إن الأخلاق بتاعتهم سيئة جداً. فقال الحمد لله الذي أدخلني م لما بتاعتهم الحمد الإسلام المسلمين ة دولة الراجل الأخلاق جدا فقال ولقى لله قبل أن أرى وجوه أن إن ده واحد بيجي البيت لبنت انسان يقوله انا جاي ا ج و ز بنتك طيب يقوله معاك كام يقوله انا معايا في البنك ث ل ا ث ة مليون اربعه مليون وبعدين وبلعب بالفلوس ل ع ب ط ب بتصلي لا ما بصليش تعرف ربنا لا معرفوش ا برب والديك ولا بزرهم ولا اعرفهم ف طبعا الام تقول للزوج ده عريس ل ق ط ة وتقنع البنت يا امي ما بيصليش ما بيصليش مش عارف ربنا تقول لها يا بنت بس فلوسه يعني تكمل ه إ ذ الفلوس كان عنده في جانب الفلوس تكمل لا الفلوس ما تكملش ده ممكن بعد ما الفلوس تخلص منه يشرب هرورين مخدرات ي ض ي ح ه ا على الهلس ا والحاجات ا ل م ل ا ش ق ي م ة يزل بنتك بعد كده يفاجر بيها والعياذ بالله زي ما أ ب جوز بنته أ خ ت م ل ت ز م ة حفظ ا ل ق ر آ ن لواحد شغال في فندق ل ل أ س ف الشديد يتعامل بالخمور إ ل ى غير ذلك ضيع البنت خلعها الحجاب حرفه في ا ل ن ه ا ي ة خالص مين السبب ا ل أ ب و ا ل أ م عشان كده يا اخوانا المقياس مش مقياس مال ولا المقياس مقياس حسب ونسب المقياس الحقيقي مقياس ع ق ي د ة دين ومقياس أ خ ل ا ق سرته ع ا م ل ة إ ي ه عامل إ ي ه مع الناس عامل إ ي ه مع جيرانه يبقى إ ح ن ا لابد ان إ ح ن ا ن س أ ل من أ ه م الجوانب ا ل ع ق ي د ة و ا ل أ خ ل ا ق لذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الحبيب المصطفى رمز ا ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة فيقول له الله و إ ن ك يا محمد وانك إ ن ك ل ل خ ط ب س ي د لعلى يعني علوت كل خلق و إ ن ك لعلى خلق عظيم يا حبيب يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولذلك ا ل أ خ ل ا ق دي يا اخوانا ن كانت في سلوكيات النبي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته يا اخوانا كان بيتعامل في منتهى ا ل ر ق ة والرقه جاءت من اخلاق الاسلام ا ل ل ل ي هي ا ر ح م ة و ا ل ش ف ق ة والحنان و ا ل ع ا ط ف ة النبي كان يقوم البيت يعني يكنس البيت يعني شايل هم زوجته وبعدين دا بيت النبي مكنش ا ا فيه زي في زمانا ن كده يا اخوانا لا فيه مكت ولا فيه سجاد ولا كان فيه نجف ولا فيه ا س ا س ولا كان ش فيه الحاجات دي كلها مكان بيت بسيط ومع ذلك كان يقوم البيت يكنس البيت مكان ا زوجته ف ي ن الزوج ا ل ل ي يعمل هذا اخلاق يا اخوانا ده لو ابي دخل على ابنه وقال س له انا مربيتش م اربيتها جبتش ا ج ل ه اعدم ل س ب س فهي ا ع ع ن ي م ه ا الاولاد و ت ع ب ا ا ن ة طول ل ن ه ا قال ر مش ا خ ل ف انا ما خلفتش خ راجل يا ستته ا ما ر ة ج ب ش راجل وقال له انا ب ه كده م هو مش فاهم مش ف ا لم و ل د راح ر ل م اربيتها ش وبدأ ي ض ف ز و ج وقلب ل د م ي يراب عشان ما هو مش فاهم يا هو بيعمل كده ليه عشان كده يا اخوانا لابد ان احنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البيت يقوم البيت وكان يا اخوانا شوف الخلق برضو الخلق كان يمسك نفسه عند الغضب خيركم الرواز ر صحيحة ي خ ك من م يملك نفسه عند الغضب افضل رجل في الدنيا اللي يمسك نفسه عند الغضب ل ان س ا ع ة الغضب ده ممكن تقتل زوجتك تقتل ابنك تقتل جارك ممكن تفعل ما لا يفعل والعياذ بالله وفي ا ل أ خ ذ دول ده ل ح ظ ة غضب كنت في غضب كنت في ل ح ظ ة غضب لا احنا محتاجين زوج يملك نفسه عند الغضب عنده أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م والكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين و أ ح ي ا ن ا ا ل ز و ج ة يا خ و ا ن ا بتعمل أ ف ع ا ل وتقول أ ق و ا ل تنرفز و ا ل ض ا ي ق ممكن الزوج يجيب سكينه ويضرب ا ل ز و ج ة بيها في ساعتها فلابد ان يكون عنده أ خ ل ا ق يمسك نفسه عند الغضب عشان حتى لا يقتل الزوجه فبالتالي يا اخوانا شوف النبي كان بيطبق الكلام اللي انا بقوله ده كله عمليا ً ا م ح ا ج ة ت ط ب ي ق مش الشكل ما كتير من المسلمين شكلهم اسلام بسم الله ما شاء الله لا يخطئوا أ ل ف ا ولا واو كما قال الرسول ومشت ا ن ا ي ف الشارع ا ق و ل ك ش و ف ت الالتزام لكن في بيته خربان من الداخل يعامل زوجته ب ك س و ة يشتم و ه ي ن زوجته و ا ل ع ي د ذ بالله يحرمها بخيل في بيته وبر البيت عشان لا س ئ ل ه عليه ن ملتزم بينفق كيفما شاء وقتما شاء على من شاء وان إ ن ل ل ه و إ لا يراجعون فعشان كده ا ل ع م ل ي ة مش ع م ل ي ة شكل ا ل ع م ل ي ة ع م ل ي ة سلوك ا س أ ل ا ل ز و ج ة زوجك عامل معاك ايه والله ده حنين وطيب وابن ح ل ا ل وفي ق ل ب ر ح م ة وشايل همي وربنا يبارك فيه وبيعني مع ا ل أ و ل ا د وبيعني في البيت ما هو ده الزوج الملتزم اللي احنا بتكلم عنده ل ل ي ه ع أ خ ل ا ق وعمره ما أ س ا ء الي ولا تلفظ بلفظ يسيء ل ي ولا إ ل ى أ ه ل ي ما هو ده الزوج الصالح اللي احنا ع و ز ي ن ه يا خ و ا ن ا البيت هو ا ل أ س ا س الخراب اللي احنا شايفينه و ا ل ض م ا ر اللي في المجتمع كله في ا ل ز ر ا ع ة في ا ل ص ن ا ع ة كل ده ن ت ي ج ة البيت اللي مربهاش صح فطلع لنا الفئه اللي انتم شايفينها فسد في كل شيء حتى فسدوا الارض النبات فسدوه بالمواد المسرطنه و ا ل ع ا ذ بالله فسدوا الهوى فسدوا كل شيء و ا ل ع ا ذ بالله ما كل دول خريج البيوت ما دي بيوت مربتش صح عشان كده يا خ و ا ن ا ا ل أ س ا س لابد ان يكون صح شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يحصل بينه وبين امنا ع ي ش ه امر من ا ل أ م و ر حتى بيت النبي يا شيخ سالم حتى بيت النبي حتى بيت النبي حتى بيت النبي فبعدين سيدنا محمد كان دائما يحل المشاكل بهدوء مش ب ن ر ف ز ة وضربه على ا ل ت ر ا ب ي ز ة وتكسير زجاج ا ل ن ا ف ذ ة وتكسير أ س ا س البيت ويجيب أ أ د و ا ت المطبخ ويكسرها ويكسر, التلفزيون ويكسر التسجيل ل ف ز ي ي و و ن ك ر ا ل ت س و ي ح ل ي ص و ت ويلم الجيران وقتلها في إيه؟ شوف ا ل ن ب ي في مشكله لا يوجد مشاكل البيوت م ا ب تخش ل من ا ل مشاكل حتى بيت النبي سيدنا محمد حصل أ م ن من ا ل أ م و ر فقال له من ع ي ش ة لا ترفعي صوتك لحل مشاكلنا ب ا ل ر ا ح ة قولي, قولي لي ايه ر أ ي ك نجيب حكم بيني وبينك اقول له أ ن ا موافقه رسول الله ايه ر أ ي ك اجيب لك ابو ع ب ي د ة بن الجراح اجيب لك ابو ع ب ي د ة بن الجراح ا ل صحابي الجليل ابو الجراح اجيبهو مننا عبيدة بن يسمع منك ويسمع مني ويشوف يسمع مني、الغلطان. ايه رأيت منك من الغلطان لك قالت لا فقال لما ماجيبش ابو عبيده ليه, أبو عبيدة. ليه ما جبش أبو عبيدة؟ قالت ان ابا عبيده رجل رقيق القلب رقيق القلب إ ن علم أ ن ي أ غ ض ب ت ك لو عرف ان أ ن ا زعلتك ظل ي د ك ي ا ل ل ي ل ة مع النار ه انت أ جاب لنا واحد ي و ا ل ولدان ا يعيط لنا ع ايه و ز ن ن رايك تبقى اجيب لك عمر بن الخطاب قالت لا إ ل ا عمر ل م قالت عمر لو علم أ ن ي أ غ ض ب ت ك ل و ج ع ن ي ضربا إ ن ه ض ر ب للنساء كان عمر يشهد له في م ك ة ب أ ن ه ض ر ب للنساء معلوم عن عمر بن الخطاب اي زوج من اهل م ك ة لما زوجت تعمل اي م ش ك ل ة معه يذهب مسرعا الى عمر يقول ه تعالى زوجتي زعلتني تعالى اضربها فمعروف ان عمر ض ر ب ل ي النساء فقالت لا عمر عمر ضربني النساء ولو علم اني اغضبتك ل ا و ج ع ن ي ضربا قال ا ذ ا ن أ ت ي بابي بكر ابوك فقالت نعم ارتضيت بابي بكر وجاء الصديق وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تكلم يا رسول الله شفت عاشة فقالت في بتعمل حتى كانت حتى كانت حاجات حصلتش بقى الغضب النبي لأبو بكر هيقول صديق يقول الهوى المرأة ساعة الغضب ايه منها منها عاشة يا رسول الله اعدل اعدل الكلام ما الله الرسول وما لو لو رسول هيظلمك اعدل أم أم يعني يعني عن عن ينطقه فقام أ ب و بكر فلطمها ر ح ضربها ب ا ل أ ل م على و ج ه ه وقال إ ن الله ارتضاه عدلا بين أ ه ل السماء و ا ل أ ر ض أ ف ي ج و ر عليك أ ن ت و أ ر ا د أ ن يضربها فمسك يده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر ما جئت بك لهذا ولو أ ر د ن ا ه لفعلناه الضرب مش هيحل ا ل م ش ك ل ة و أ ن ا مش جايبك عشان تضرب اخرج يا ابا بكر ف أ خ ذ ه ا النبي في صدره وطبب عليها النبي يا حبيبي ا رسول الله شفت ا ل ح ب شخص ف ت ا ل ح في ا ل ن ب ل زماننا يقول ه ا خل ا ب و ه يؤدبها اديها اضربها ويجري ج ي ب يده الحديد ه و ن ا ل يقول له خ د كسر دمخه ش و ي يا راجل حرام عليك ما ها يقول لك عهدا ل نفسي اشمت فيها م ط ل ع ه روحي مجنناني اضربها يا م لكن ه ايه ا راجل ولا、ايه. اضرب ش ل اضربها سيدنا محمد اللي قال له اخرج يا ابا بكر مجئنا بك لهذا ولو أ ر د ن ا ه لفعلناه احنا في بيوتنا بنحل مشاكلنا كده وخلاص ومن عايش رحب على صدر رسول الله ق ا ن ت المشكله انتهت خلاص انتهت المشكلة. احنا ن ت ت ه المشكلة إ محتاجين زوج صالح كده يا خ و ا ن ا يشيل هم زوجته يتطبب عليها وهي تشيل همه و ت ط ط ب عليه محتاجين إ ح ن ا لسه م ا ك ل م ن ا ش عن صفات الزوجه الصالحه ن ت ك ل م عن صفات الزوج الصالح عشان لما يجي واحد بيتك اكتبي ده ورايا وحاول تشوف الصفات دي فيه ولا مش فيه قال أ ن س رضي الله عنه و أ ر ض ا ه سيدنا أ ن س ذا كان خ د م النبي ر ح له هو صغير هو اللي م ر ب ي ا ل نبي خادم النبي يقول لك إ ي ه يقولك أ ن ا خدمت النبي عاوز تعرف واحد يشتغل عنده وعاوز تعرف واحد سافر معاه اتعامل معاه مش خطيبك يجيلك ياخد ب إ ي د ي ك أ ن ج ي ج ي ه وتتكلمه هنا ش و ي ة و ت ف س ح و لا مش دي مش هتعرفيه أ ب د ا كده عاوز تعرف أ ي إ ن س ا ن عمله الدين ا ل م ع ا م ل ة هيظهر نفاقه أ و إ ي م ا ن ه يقول أ ن س كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح س ن الناس خلقا يا الله باعتراف سيدنا أ ن س خدم النبي ا ن ت و عارفين الخدمين في البيوت دايما صاحب البيت يتنرفز ويضرب ويعذب ويطرد ولو ا ت أ خ ر شويه يبهدله ولو طلب منه ح ا ج ة و ي ت أ خ ر يضربه لكن سيدنا أ ن س بيقول ل كان ك رسول الله أ ح س ن الناس خلقا والحديث متفق عليه ما بيضربش ما بيهنش ما بيسبش الدين ما صلى الله عليه وسلم مثال عمل خَدَمْتُ الله الله وسلم الدين الله اللَّهِ الله بيضربش بيهنش بيسبش بيتلفظ بألفظ سيئة عليه ويقول يقول عليه رَسُولَ صلى لك لك وَلَقَدْ صلى عشر سنين فما قال لي أف ل اف خليني يابني يا إخوة ي يعني في فما فيش اليوم. فإحنا إن شاء الله ندخل الاتصالات بإذن الله سبحانه خلل الاسم اليوم الله الاتصالات في فما اس اسم اس شاء فيش وتعالى و الله ت قط ب ل الاتصالات الاتصالات دخل الاتصالات في نفس إن شاء الله. دخلهم على الله لإخوة لإخوات الاتصالات موضوعنا هوا إحنا شاء ت في نفس إن نرجم و ك في نفس ا لان م و و ض ع ل في ناس للاسف أ س ف ل ش د د ي م ت و س ة علينا بتتكلم ي ك ل الشديد م ل ل أ س ف ا مالوش دخل ا بالموضوع ولذلك ماتسوسة وللأسف الشديد يعني. وللأسف ماتسوسة ولا نكون ونعمل وكيف ومعنا بتلاقيها على الناس الناس اتصالات الشديد الشديد كلها بكل اتصالات نملك الا أن حسبنا الله ونعمل ومعنا اتصالات السلام عليكم هذه مركزة بتشكر بعض بعض بقى صراحة ان حسبنا في فدي ولقد خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي اف قط ولا قال لشيء فعلت, لما فعلت لشي لم فعلته ولا لشيء لم أ ف ع ل ه أ ل ا فعلت كذا متفق عليه وعن عبد الله بن عبد ر بن ا ل م يكن رسول ا ل ل ه ص ل الله عليه وسلم ى فاحشا ولا متفحشا متفق عليه, وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه وعن ك ابي الدرداء ا ل ن ب ي قال ما من شيء أ ث ق ل في ميزان المؤمن يوم ا ل ق ي ا م ة من حسن الخلق وعن ابي ل ل ه ي غ ض الفاحشة ا ل ب ز ر و ا هريره ت م ز وقال حسن وصح الشيخ الألباني حسن ح م ة ا ل ل عليه في صحيح الجامعة وعن في صحيح أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل والفرج رواه وحسن الناس يدخل النار فقال الفم رواه الترمزي وحسن الألباني عن الجامعة أكثر ما في صحيح وعن اكمل ل أ المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح ا س ن ه م خلقا وخياركم خياركم لنسائي شوف الرواية جميلة قوي للإخوة الأخوات خياركم خياركم لنسائي يعني جاب الأخلاق العملية في البيت خياركم خياركم لنسائي النهاردة احنا بنعتذر للإخوة ان احنا جميلة للستوديو بنعتذر يعني في خرجنا جاي متأخرين أنا وعنه معاذب بإيدي قبل كتير جدا ولا أ د ر ي ا ل ت أ خ ي ر جاي منين والاسم اس مفيش اسم اس والاتصالات مش عاوزه تخش ولا أ د ر ي لماذا يعني الحاجات دي كلها مش بايديا يوم القيامة أخلاقا وإن أبغضكم إلي مني يوم القيامة وإن وبعدكم أحاسنكم أبغضكم أخلاقا ا ل ث ر ث ج ب ان و ا لك ان يكون و ان يكون لك ان يكون ق ا ل و ا ي ا ر س و ل ا ل ل ه قد ع ل م ن ا ان ي ك و لك ان ي و ن و ان يكون لك ان يكون لك ان ل م ت ف يكون ل ا ي و ن ل ان ي ك لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا ي و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان لك ا ت ح س ن ا ل خ ان ي ك و ع ل ان لك ا ت ح س ن ا ل خ ل ق ع ل ا م ا ت ح س ن ا ل خ ل ق ن لك ا يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي ك و ا ي لك ده انه عنده اخلق وعند ه حسن خ ل ق معانا او من نعلينا ب ا ل ا ت ص ا ل الحمد لله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اخفضي صوت سلام عليكم س ل ا خ ف ض ي صوت ا م عليكم ل ا م ل ي ك م ل ا م ع ل ي ك ل ا م عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ا م سلام عليكم سلام ع ل ي ك س ا م ي ك م سلام ع ل ك م س ل ا ل ي ك ل ا س م ع حضرتك وصل التلفزيون وتكلمي أ ل اتكلمي في التلفون أ ن ا متياس م ش س م ع حضرتك طيب اتكلمي قولي اللي انت ع ا و ز ة تقوليه انا م ش س م ع حضرتك ألو طيب قولي اي ح ا ج ة طيب, طيب. أ و ل ص ف ة من صفات حسن الخلق إ ز ا ي تعرفي خطيبك ده عنده أ خ ل ا ق و إ ز ا ي تعرفي ان زوجك ده عنده حسن خلق مش بيمثل أ و ل ح ا ج ة وانت قاعدة يعني بتتكلم مع والدك أ و كده يلاحظوا عليه إ ذ ا كان عنده ك ث ر ة اختلاف في وجهات النظر يبقى معندوش خلق اللي عنده سوء خلق إ ن ه كثير الخلاف ل أ ت ف ه ا ل أ س ب ا ب بيختلف دايما يعترض ل ل أ س ف الشديد والخلافات في زماننا ك ث ر ت يا اخوانا نتيجه عدم وجود حسن الخلق, علامات حسن الخلق. أ و ل ح ا ج ة ق ل ة الخلاف نقولها تاني ق ل ة الخلاف يبقى لما نيجي نتكلم في مسائل ف ق ه ي ة ماصممش على ا ل م س أ ل ة بتاعتنا بس ما ق و لا ش و داو بس دا خلاص لا يبقى لابد ان يكون أ ف ق ي واسع ش و ي ة لان ن ل د ي يسر إن الدين يسر وبعدين في أ د ل ة و إ ذ ا هنا دليل وهنا في دليل وهنا في دليل وهنا في دليل, وهنا في دليل. عند تعارض ا ل أ د ل ة ب نرى ش اقوال ا ل أ ئ م ة الكبار قالوا ايه لا يمكنني ان اخذ الدين ر ب ا ل ر أ ي اقوى من ر أ ي العالم الفلاني أ و الشيخ الفلاني أ و اجتهاد العلامه الفلاني ما ينفعش ك د وبعدين شوية و أ ل الفلاني د صغيرين ي ق و لك كذا أنا رأيه رأيت ي رأيت إيه ن مع ق و ل ل قول رسل الله ه ومع ت م ن مع ومع قول الله. إنت مين؟ مع قول الله رسل الله انا ل ل عليه وسلم ه أ ر أ ي كذا أ ن ت مين ومين اداك العلم م ن طلع لنا ناس كده منعرفش مين ا د ا م العلم والله ما نعرف ف ج أ ة ظهروا ع ل ى ا ل س ا ح ة كده م ا نعرف مين مديهم العلم وهم أ س ا س ه م ايه ما نعرف ل ه م أ س ا س وهم دول ب ا ل ك ل ا م و ا في الدين وهم دول وهم دول وهم دول و ل ل أ س ف الشديد كله الخلاف تاني ح ا ج ة حسن ا ل إ ن ص ا ف حسن ايه ا ل إ ن ص ا ف إ ن دايما يقف مع المظلوم ث ا ل ث ح ا ج ة وترك طلب ان ل ع ث ا ر ت إ هو ما ت ذ ب ع ش عثرات الناس في واحد ك دايما ه د يحب يتجسس على الناس ويستنى ز ل من واحد أ و و ا ح د ة ولا أ د ر ي لماذا الصفه دي ج ت ل ن ا م ن إ خ و ا ن ا دي من صفات اليهود والعياذ بالله لذلك الله يقول ولا تجسسوا ولا يختب بعضكم بعضا يعنى ي لإيه ب ق ل م ن ذ ا تتبع عثرات الناس خ وزلات ا ن و الناس دايما بيختاب ودايما نمام ودايما حكوت و ل ل أ س ف الشديد ومعنا وعليكم وبركاته أقول السلام عليكم السلام عليكم يسلم حضرتك. آه آه آه كنت عايز أقول حضرتك يا سالم كنت الله يا لحضرتك أعيز حضرتك شيخ أنا والدتي د ل و متوفي م وقال له حوالي ث ل ا ث ة اربع سنين واخي و اخاطب و ا ح د ة جارتنا وحضرتك كنت تتكلم عن حسن الخلق وكده دلوقتي مش ملتزمة بالصلاة ولا هي ولا والدتها ومامتها ووالدها وهم المفروض حددوا هيتجوزوا ومامتها هي هي هم شهر باباها منفصلين تمانية عايز ملتزمة بالصلاة تمام مش مش ان نعم تحضر خالتها يعني كانت قالت لمامتي انها ليست بنتها ي ي وكتبها ا باسمها نعم باسمه سوري فدلوقتي هو ا ل سيسمح ب ب ان هو و د ل ق ت هياخد يرحمه وهو امكانياته عايز يقعد في بيت والدي اللي يعني شقة ومش ما ت ش ل ك ن والدتها هي اللي هتتكفل هي بالجهاز ك ل ح ج ة ب ا هي اللي ه ت ج ي ب ا ل ج ه ا ز وهي حتى ا ل ل ي هتشترله غياراته وتدفع ه ه ي اللي, وهي اللي هتدفع ايجار الشقه ة و ي ا لانها ل ي ه ت س ع بعد د ه م م الجواز ي والدتك ولا و ا ل د ت و والدتها و هو؟ والدته هو والدته هي آه عشان هي ح ي د ة مامتها نعم نعم ومامتي مش موافقة لا تستطيع ان ت كده ه ت ط للشخصيه ع ي ن ا ة و والحاجة اللي تجي رخيصة رخيصة و ا ل ح هتروح ا اللي ج تجي ة رخيصة رخيصة ي ع ن ي نعم لا اعرف ا ي ي ن ن ع ماذا سيعمل ايه معه يعني ه و بقى م م ت س ك ي ع ن ي ي ب ه ا وخاصدا انه ي ع ت ب ر يعني م ش ه ي ر م حاجة في ا ل ج و ا ز ة يعني تمام و... وهو بقى شاب وعنده ي ع ن ثلاثه وعشرين سنه عبرت الفيس اخوانا غير مستطيع واهل ا ل ز و ج ة عندهم امكانيات وناس ص ا ل ح ة بمعنى كلمة ص التقى ح ة بمعنى ا ل مش هيمنوا عليه بعد كده مش ه ي ز ل و ه هيضعفوه فهذا جاء الشرع على ف ك ر ة يجوز ان ا ح ن نعاون بعض على التقوى وعلى ا ل ع ف ة وعلى, وعلى الزواج في نفس الوقت إ ذ ا كان هذا ا ل أ م ر هيخلي ابننا إ ن هيضعف هو ه بعد كده ولن يذهب إ ل ى العمل و ه ي ب ق ى قاعد عاطل ويعتمد على والدتها هذه ا ل ك ا ر ث ة و ا ل م ص ي ب ة ديبقى دي كارثة و م ص ي ب ة و ر أ ي والدتك هنا الصح وواضح ان اخوك مش ل ق ي راجل في البيت ل ل أ س ف فاخد م س ت ض ع ف و ر أ ي ه من نفسه ودلوقتي اصبح ب ياخد اوامره من هناك و ل ل أ س ف الشديد فعشان كده هو يتق الله في والدته ويسمع كلام والدته, يسمع كلام والدته ومعانا ح م من د احمد ل السلام عليكم عليكم السلام عليكم سالم ق ا وبركاته ازايك يا ه ر ة ازايك شيخ احزي حضرك ك انا ل من ت احضرك كده ك قبل و ت ع القاهره س أ ك كده كنت بس مرتبط ببنت ربنا في فضل يا اكرمني اولا والحمد لله اخوة انا ا ورحت م مرة واثنين وثلاثة تمام دلوقتي ا ل الحمد مبسوط يعني الحمد لله يا ربنا عليه. وأنا على قدي خالص مش مش قدي كده. بس البنت منن وانا خالص اخلاق مش جم عليه على على حلت قدي قدي كده بس دلوقتي باباها متشدد جدا في حاجات ك ت ي ر ة اوي و ر ج ل ي ع معلشيني ن ي ه و رأيه م دماغه وكل ح ا ج ة بيحبها هو اللي, هو اللي يتكلم فيها و ر أ ي ه هو اللي يمشي على اي حد فدلوقتي انا مش عارف ب ص ر ا ح ة اذا كنت اكمل مع البنت دي على الرغم من انها ا ن س ا ن ة ك و ي س ة جدا وصبره معي اوي و ق ا ع د معي بقالها كتير اوي مش عارف اكمل معها ولا مكملش ا معها اعيد تاني الحتة دي تاني معلش اولا لها جدا معلش دي دي كويسة جدا بنت محترم بقول مأ و و انا ماخطبتهاش يعتبر زي قريب فتحه كده رحت و انا واخواتي و ق ا ل ل يا ب ن ي الحلال ل ظبط ظروفك وظبط احوالك وتعاليلي تاني خلال خالص بس هو جاله واحد ويجوز ع ز وعيز ي بنت ه لها وهي البنت مش, مش موافقه ة بالمرة بقى حاس ان و عايز ي خ بالمره ه ع ى كده فانا, فأنا ش ع ا ف اعمل ي اكمل معاها وافضل اعشم فيها وقولها انا كدا كدا محتاج ان اروح لها بس والله انا ايجاد ان يا بشغلانة كده كده كريمني كويسة انت إيه؟ يعني أنا انت اسمك اسمك متعسر عمل احمد؟ احمد تدعيلي عبد ويهدهولي عبدالباق عبدالباق يعني في فبرده نفسه ربني ايه؟ ايه ربني انت انا احمد بس بس انا بجد ياشخص انا ل ل ه بجد البنت د ي ت ل و ل ا مش بسط لحاجه ة ومش عامل ل بس انا عارف ا ن ه ي بنت ك و ي س ة جدا و م ح ت ر م ة اوي وعلى د ر ج ة ك ب ي ر اوية من التدين ا و و ب ص ر ا ح ة نفسي اكمل معها فاي رايح حضرتك اكمل معها لما معه؟ ولا يعني ما عليش فيه س اكملش عني ابن معها ر ف ش او ك الفلوس اللي هو كان بيها بيشتغل بيه فوقتي هو حاسس ل م ت ان حضرتك, حسازن حضرتك نكتفي بهذا القدر عشان في اتصالات اخرى بالنسبة للسؤال الاول حضرتك الاولاني اللي احنا بنتكلم استخير المشوار ولا حضرتك المشوار ربك تكمل تكملش فيه مع ما مع فهذا قفلت هل سبحانه وسهلت عن وتعالى اذا فخلاص ي ع ن ي انا صلوانى يرزقها يعنى الزوج الصالح ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى ويرزقك ا ل ز و ج ا ل ص ا ل ح ة ا ل ا س ت خ ا ر ة مش شرط إ ن ا ل إ ن س ا ن يشوف رؤيه أخونا اخوانا ل إ ة ل أ خ و ا ت إ م مش أحلام برنامج نتكلم فيه في صفات الخاطب. فأرجل من موضوعنا مرة الموضوع ج فأرجل رؤى نركز حتى ولا الإخوة الأخوات إن إحنا نركز في موضوعنا. لو مرة في حياتنا واحدة يكون نوحد الخاطب الإتصالات صفات إحنا حياتنا إحنا عندنا إحنا ده هدف فيه بس إن إحنا يكون عندنا هدف حتى في إن إن في في في في أنا وإنت كلام في حاجة في ت سلام أ و في نفس الحاجة دي ربنا الحاجة تقبل ن ومنكم إن ي و م شاء الله عليكم ا ا ا ا ن ت ص سلام ل ع عليكم السلام و و أطلاب سلام آركاته عليكم عليكم السلام و و و أطلاب سلام عليكم. السلام أنا فضل يا فن. إزاي؟ الله يسلم يا فن. إزاي حضرتك؟ الله يديك الصحة ل أركاته أنا حدركا يا إزاي سيادتك يا إزاي ا حدرتك يديك فن ع ا ا ف ي ة و ل ل ه إ ن ي أ ح ب ك في يا سياد الذي الله شب أحبك أحبتني فيه والله انا من زمان ا ك ل م حضرتك والله و ا ل ل ه ده فضل من ربنا علي والله, والله انا يعني مش عارف اوصف ل حضرتك الحب و ا ل س ع ا د ة اللي انا فيها د لوحدي الله يسعدك يفرحك يبارك فيك يا رب ف ض ل يا فندم في امور, أمور معايا بردك ب ا ل ن س ب ة للحسن والخلق أنا, انا في الحمدلله ربنا من م علي ان انا بحفظ ا على الصلاه ة و ك بس أ ن ا م ش د ا ن ا ل ز و ا ل ت ن م ش ل ا ي ن ا ل ز و ج ا التي تتمكن ا ع ن د ل ز و ج ا ت التي ت ت م ن منها م ن ه م ا من ز و ج ا ت التي ت ن م ن ا منها منها م ن ح ا منها م ن ه منها منها منها منها منها منها منها منها منها م ن ا منها منها منها منها م ا منها منها م ن ه منها م ا منها منها منها منها منها ا منها منها منها منها ل ن ه ا م ن ا م ن ا منها منها م ن ا م ن منها ن ه ا م ن ا م ن ا منها م ن ه ب منها م ن ا منها منها منها منها م ن ه منها منها م ن ه ن ن ه ا منها م ن ه و ن س أ ل الله سبحانه عليه وسلم ان يحشرنا تحت عرشه يوم لا ظل إ ل ا ظله اللهم أ م ي ن يا رب العالمين و ع ل ى ف ك ر ة الزواج بمعاد عامل زي نزولك إ ل ى الدنيا والخروج من الدنيا وزي ل ح ظ ة تخرجك من ا ل ث ا ن و ي ة وتخرجك من الجامعه كل حاجه ة ل ا معاد لها على فكرة فإن شاء ا ل ل تحطش معاد ل أسباب العنوسة يا إخوانا أو إن الإنسان يكبر إخوانا مواصفات للزوجة فما ما لان ل ز و ج ة ف بيلاهاش فبالتالي بيجواز ل ما أ احنا مش كل المواصفات هنلاقيها ف إ ذ ا كان عندها اخلاق ح م ي د ة يعني م ت و س ط ة الجمال م ا ش ي لكن جمال شديد مع أ خ ل ا ق ش د ي د ة ص ع ب ة ش و ي ة نادرا يعني ف ا ل إ ن س ا ن لابد انه ي حط المواصفات ا ل أ س ا س ي ة زي ا ل ع ق ي د ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة الوجه الحسن ا ل م ع ا م ل ة ا ل ح س ن ة نتوكل على الله عز وجل ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى وربنا تقبل مني وإنك إن شاء الله من اهم صفات الاخلاق ا ل ح م ي د ة يا اخواننا ط ر ق طلب العثرات انك متدناش ا ت ن ش ي وراء زلات الناس تستنى للشيخ سلم غلطة تستنى له هفوة اللي بيتتبع عثارات سلام الناس ما عندوش خلق للأسر التماس بالنسبة عندوش يعني للشيخ غلطة له اللي خلق الشديد الاعذار ما ده ده هفوة لمن يعني تجاوز الحد يعني زوجتك ا ن ت كنت فين كنت عند والدتي لا ما كنتش عند والدتك ا ن ت و ا ن ت و ا ن ت وضرب ة و ا ه ا ن ة لا يعني انا ب ا ل ر ا ح ة ت ر ي ث ش و ي ة كده والتمس ع ز ر ا ن ت فعلا كنت عند والدتك طيب خلاص عند والدتك ارفع سماعه ا ل ت ف و ن ا ل سلام عليكم وعليكم السلام و ر ح م ة ب س انا عاوزك ت د ب ثقه لزوجتك يعني اتصل مش امام زوجتك عشان برضه الثقه متهتزش ما ماتحسش انها خ ا ي ن ة فبالتالي تتصل هي ت أ خ ر ت عندك ليه فاتن هي تهاني ت أ خ ر ت عندك ليه ا م عبد الرحمن تاخرت عندك ليه ا م فلان ت أ خ ر ت عندك ليه هتقولك والله هي ال انا كنت م س ك ه فيها ش و ي ة كنت ب أ ك ل ه ا بغديها بكذا فالامور تبقى ب س ي ط ة ش و ي ة لكن مش لافه أ ا ل أ س ب ا ب أ ن انا اتخلي معاها ل ل أ س ف الشديد عشان كده وتحسين ت ح س ي يبدو ن ما بعد كده ما يبدو من السيئات ا ن ن ا ادور على سيئات انا واحسن فيه على قدر المستطاع يعني في ه مثلا خلق مثلا فيك خلق اللي هو و ل ا ز ذ البلاد ا ئ م ا تنظر الى محرم ا الله طيب انا لابد ان أنا اعالج الامر السيئ لهو التحسين اعمل ش ل ن ا ا ل ل ي بص ولو لا اتق الله سبحانه وتعالى السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ا ا ل ل س م ع ل ي ك م و ع ل ي ك م ا ا ل ل س م ورحمة الكاليوبيه ل ه و ب ر ت ه مروا معاك من ق يا شيخ سني ا اهلا وسهلا بحضرتك يا فن. أ ن ا خطيبي هو إ ن س ا ن محترم ونا واهله وناس محترمه ة نعم بدعي مش ملتزم مش بس بيصلي الأسف ل ا كتير حس بي ان هو ف ع لكن ا شاء الله إزاي ما بي بيستجيب بيقول فبنتي لي هصلي هصلي خطيه بيصليش مش أو وهو إن ا في ا ل أ م ي كويس ي الظاهر ع ن لكن ي أي في ا ل م ع ا م ل ة بعدها كله اتغير المعامله هو كويس يعني عنه انت سألته ك ولو ي س وانت الخطبة ه كنت ا ب ي ش غ ل معي اعرفه ه فانت ع... ا ا يعني اه فكان قبل ي ص ي الخطبه بس لأن اللي ما بيصليش ده يعني فيش دين ما عندوش عقيدة عندوش ما ما ولما ب ع د كده يظهر أ خ ا ك سيئة بعد كده أولا جالي انا استخارت صليت استخاره ة ولما ا ر الآخر ي ر شفت منه ا تخلينا رؤيه منه كويسه ر ن ا بربنا ل إذا يسر ا ق ي ل م ع ن ا ه ا ا م ش طيب قوليلي بقى、نعم. ايه ل ا س ا معاك ن بيبقى مش ملتزم س اخلاقه ع يعني معاه يعني موعد تعتبر ا ايوه ان جاي وما ت كلمته بيلتزمش تمام في في فيه يديني دي ممكن ل مش هو دو به بس اكوالي ولا ا في بيكون مصادق مصادق فيها ل م ع ن ف س ه ك ت ي ر نعم ن ع بيكلم ف س ه كتير معك لا طيب الحمد لله اسمعيني طيب طيب اسمعين عبر بارك الله فيك انت اعتبريها ك د ع و ة اعتبريها ك د ع و ة يعني ايه ك د ع و ة يعني دوني ورايا بعض الحاجات و ي ك ت ب ا ل ا ح د ي ث اللي انا بقولها وانت ق ع د معاه حاولي على قدر المستطاع انك انت تحوليه من انسان ما يعرفش ربنا يعرف ربنا يعني مش كل ما يقعد معاك تقول له صل مش هيصلي اعمل كذا مش هيعمل انا الرجل, الرجل هي الست فبالتالي ا ل ط ر ي ق ة غير م ب ا ش ر ة حوليه من انسان معرفش ربنا إن يعرف ربنا هات كتاب اسمه رياض الصالحين وفيه كتاب كتاب كتاب رحمة وفيه للشيخ الغزالي الله وفيه أبو حاولي الشيخ محمد جدا جدا العلامة معامل لخطيبك ر ب ن ا ت ق ب ل م ن ي و م ن ك م ع ن ا السلام ع ل ي ك م ت ه اللهم و اللهم ورحمه اللهم و ر ح اللهم اللهم ورحمه اللهم و ر ح م اللهم و ر ح م ا ل ل ر ح م ه ا ل ل م ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه ا ل ل ه و ر ح ا ل ل ه ح م ه اللهم ح م ه اللهم ر ح م ا ل ل م ورحمه ا ل ه م ورحمه ا ل ه م و ر ح م اللهم و ر ح اللهم ورحمه اللهم ح م ه اللهم ورحمه ا ل ل ر ا ل ل م و ر م ه ا ي ل ه م و ر ح م ا ل م و ر ح م ا ل م و ل ل ه م و ر ب ن ا يجزيك ع ن ا خ ي ه م ورحمه ا ل ل ه ر ح م ه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ز فل... ال... و ج ك ن ي ب ان ي ك ا ن ج ا ي ب أ خ و ى في ا ل أ ش ق ا ل ت ع ل ي و ا ق ا ع د ي ن م ع ا ف ت ع ل ي ا ل ت ع ي والتعليم والتعليم و ا ل ت ع ل ي ا ل ت ع ل ي م ع ا ت ح ض ر ت ك ف ت أ ث ر ت ب ا ل ك ل ا م ق ا ل ت ل ا ه ن ا خ ت شقة ب ا ل إ ع ل ي م والتعليم والتعليم و ا ل ت ع ن ي م والتعليم ا ل ت ع ل ي م والتعليم ا ن م ع ل ي م ا س ت ج ا ب ة ا ل ت ع ل ي م والتعليم والتعليم والتعليم والتعليم ا ل ت ع ل ي م و ا ل ت ع ي م ا ل ت ل ي م ا ل ت ع ل ي م ا ل ت ع ل ي م والتعليم و ت ع ل ي والتعليم والتعليم والتعليم و ا ل ت ع ا ي م والتعليم والتعليم و ا ل ت ع ل ه م والتعليم و ا ل ت ل ي م و ا ل ت ع ل ي ا ل ب ع ل ي م و ا ت ع ل ي م ل ت ع الهدف ن اشكرك ربنا ي خ ي يبارك فيك يا ك بشكل م رب ا ل جزاكم اجعلها الله ان ربنا خير ي من ز ا ل ح س ا يا ي ت ك ر برنامج ي ب ا ك فيك يا رب ان ا ان احنا بيوتنا تكون م س ت ق ر ة لا نفعل الحرام ولا ندخل ح ر ا م في بيوتنا ولا حد ي د خ ل ولا في شؤوننا ولا احنا ن د خ ل في شؤوننا حد يبقى البيوت تبقى م ة مستقرة بفضل ل ل البيت ه نفسها واي ام نفسها يبقى مسريح في ابنا وفي ل هنقول, حما هنقول برضو أي أم للزوج أو للزوجة حما أم ن برضو أو أي س مستقرة ه بنتها ا وبنها تبقى ب البرنامج إن احنا نوفق بين بعض ق مستقرة نوفق الحلقة ى من نهاية وده نحاول الهدف الله احنا شاء في إن إن يا أ خلل و ا ا أحنا بدينا ا ن ن ح ت مرة تانية ا م ما ع ا كانش د في احنا الساعة خمسة ونص وفي خلف الاتصالات وفيه خلف الاسم للأسف الشديد فإحنا فيه الشديد خارجية مش بإدينا يعني الاسم اس حاجات مش ف ل ل أ س ف الشديد يعني في أ م و ر غريب ة ب ت ح ص ل يعني فنسل أ الله ا ل ه د ا ي ة لا املك إ لو ا ن ر بنيه ا د ي سبحانك ه وتعالى ا س ب ح ن الله ما بحمدك نشدو ه لا ا ل ه إ ل ا أ ن ت ن س ت غ ف ر ك و ن ت و ب إ ل ي ك و ج ز ا ك م الله على حسن استماع ل ا وحسن انصات ل وسلام ا ل عليكم و ر ح م ة الله وركاته ب السلام عليكم و ر ح م ة الله